البطة الصغيرة الغريبة حكاية من التراث القديم أقبل الصيف حاملا معه الشمس الدافئة الجميلة. فنبتت سنابل القمح الصفراء وأخذت تتراقص في الحقول وها هي البطة الأم تنتظر حدثا سعيدا قرب البحيرة داخل الغابة متى تبقونا هنا هيا خرج يا صغاري هيا او واحد اثنان يا للروع يا للجمال ثلاثة اربعة خمسة ستة صغاري العسل من ذلك بكثير انها كانت خلف هذه الغابة انها واسعه وفتحة الارجاء هيا بنا لنراها يا صغاري هيا هيا هيا واحد او يا هيا اثناء ذلك اتت هيا لترى احفادها الصغار فنظرت الى ابنتها وهي ما زالت تحضن البيضه الاخيره لا شك ان هذه البيضه كثيره كبيضه الديك الرومي انظري الى حجها لقد خدعت بهذا مرارا وقد عانيت الكثير من المتاعب بسبب ذلك انصحك بالابتعاد عنها يا ابنتي هيا فعلي ما امرتك به فهذا افضل بكثير إلا أن البطة الأم أدت رغبتها باحتضان البيضة مدة أطول فتركتها الجدة حانقة غاضبة ودامت حضانة البيضة ثلاثة أيام أخرى لقد <تصفيق> فقطت البيضة أخيرا ولكن أشدان الشكل غريب، إنه شبيه بفرخ ديك الرومي أو يا إلهي مع ذلك لقي المولود السابع كل رعاية وحنان من أمه على الرغم من قباحته هنديا يا صغار تقدموا هنديا ألا دعي الخوف هلوه إلى الماء هنديا وأنت أيضا لا شك بأنك تتفضل سباحا ماهرا أنت أوه. إنك بالفعل سبحن معها. هيا! أوه! ها ها ها. اظهروا لي. إنك رائع بالفعل. هيا يا صغيري. حاول. حاول يا صغيري. لا شيء هيا! وهكذا دربت البطة صغارها على السباحة. وحان الوقت ليتعلموا المشي أيضا. واحد. واحد اثنان ثلاثه اربعه واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه واحد اثنان ثلاثه جمالهم خمسه سته واحد اثنان ثلاثه اربعه يا واحد اثنان ثلاثه واحد اثنان هذه الصغار تتعلم سته هيا ik heb want niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Ik De het niet gehoord. het حقا جميعوا صغار في البعث بشكلهم ولكن هذا لم تسببها كما يقرى حقا انه ليس وسيما وما ذلك الى انه مكد داخل البيبات طويلا وسيغدو كاخوتي في المستقبل دون شك كانت المدايقات تعترض طريق صغير البط القبيح منذ ذلك الوقت دون قصاع سعيدا والقديم هيا افتاهم هيا يجي هي أمو لي اني أن المنظر إلى الأفضل لي أن أغادر هذا المكان وداعا يا أم الحبيبة أستأذهب من هنا. وداعني وهكذا ترك الصغير أمه ليرحل بعيدا وسار صغيرنا بين البراري والحقول حتى وصل إلى منطقة كبيرة يسكنها سرب من الوز البري وسرعان ما دعاه السرب للعيش معهم منظرك غريب فعلا ولكنك ستجد السعادة معهم <تصفيق> Yeah, that would be my you yeah. <laughs> <laughs> اركض الليل كم لكم ليلتك عندي شكرا لك يا سيدتي انا اعيش هنا وحيدة يمكنك ان تبقى معي صباح الخير آه. آه. هذه بطه انا احب بيض البطه كثيرا قم العجوز بان صغيرنا بطه ثمينه فقررت الاحتفاظ بها ورعايتها ولكن وبعد مرور يومين اثنين لم تضع البطة بيضة واحدة وكيف ذلك اي يمكن لصغيرنا ان يضع بيضا <صتصفيق> اظن بانك لا تستطيعين ان تضع البيض ابدا وهكذا طرد صغيرنا المسكين من المزرعه بعد ان تأكدت العجوز انه لن يضع البيضة ابدا وانطلق سرب من البجع في الهواء انطلق يعبر البحار متجها الى الجنوب حيث البلاد الدافئة فسرعان ما أتى الشتاء يحمل معه البرد القارس والصقية فاضطر صغيرنا المسكين أن ينزل إلى الماء ليصبح ويحرك المياه خوفا من تجمدها ولكن المياه أخذت تتجمد شيئا فشيئا ويوما بعد يوم فما كان من صغيرنا إلا أن بدأ يحرك قدميه حتى يبعد الثقيع عن جسده كان ذلك الشتاء تجربة قاسية لصغيرنا المسكين فقد لقي فيه العديد من المتاعب والأهوال ومرت الأيام وبمرورها قد الشتاء ببرد القارج ثم حل الربيع بشمسه الدافئة الجميله وفي صباح يوم جميل فتح صغيرنا عيني فشاهد بجعة تتقدم نحوه وكانت بجعة واحدة من ذلك السرد الجميل الذي رآه صغيرنا أثناء رحيله إلى البلاد الدافئة كم أود الزهادة إلى هذه الطيور الجميلة ولن أكثري سدم عمليتي السيئة لي. تقدمي، أفعلذي كما يحلو لك. غمس الصغير رأسه في الماء بانتظار مصيره. ولكن ماذا رأى؟ إنها صورة طائر أبيض جميل على سطح الماء. ولن يصدق أن هذه صورته هو. مرحبا لم أرَه من قبل. من أين أتيت؟ أنا بجع لا أفضل هلأ أتيت معي لأعرفك على زملائي للطيور وهكذا غدا صغيرنا طائرا جميلا من طيور البجع فطار بزهو وفخر لينضم إلى اصدقائه الجدد